رحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى والصلاه والسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد ازيكم وشباب كل سنه وانتم طيبين عاملين ايه في رمضان الاخبار ايه سبع ولا سبع ما عندناش احتمال ثالث في رمضان ده يا جماعه ما عندناش حاجه ثالثه يا سبع يا سبع مفيش اي احتمال ثاني باذن الله رواه الامام احمد في مسنده والترمذي وابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح الدنيا لاربعه نفر رجل رزقه الله ما مالا وعلما عارف في الدين ومعاه فلوس فهو ين فهو فيه ربه قاعد يتعرب بنا للنهار بالمال دهوت ورجل اتاه الله علما ولم ياته مالا فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهما في الأجر سواء ورجل اتاه الله مالا ولم ياته علما فهو يخبط في قعد يخبط قعد يلبك قعد يعمل كل المعاصي اللي في الدنيا ورجل لم ياتيه الله علما ولا مال فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهما في الوزر سواء يا شباب انما دنيا الاربع شب اته الله عربية لانسر وموبايل احدث موديل 60610 ومديله موبايل احدث موديل مفيش بعد كده ومديله اب بيديله فلوس بلا حساب فهو يركب العربيه ويلف بيها ويركب اصحابه ويشغل اغاني اجنبيه لا هو ولا اصحابه فاهمين فيها حاجه البنات في الشوارع ويلفوا في الشوارع بلا هدف وشاب لم يؤتيه الله عربيه لانسر ولا موبايل احدث موديل ولا اب بيديله بلا حساب تلاقيه بيوصل التاني وهو معدي والله العظيم عينيه فيها كلمة النبي لو أن لي مالا لو أن لي عربيه لو أن لي موبايل زي لعملت فيه بعمل فلان فهما في الوزر سواء يا رب يا رب ده ما ركبش عربيه بنت جنطه وشغل اغاني تبله شرعين فهما في الوزر سواء يا رب يا رب ده ما ركبش بنات واولاد فهما في الوزر سواء يا رب ده ما شغلش يا رب ده ما عملش ما عملش المعاصي وراح يعكس اللي رايحه واللي فهما في الوزر سواء ليه يا رب عشان قلبه لو تمنيت المعصيه تلاقي نفسك مع اللي عملها يوم القيامه الراجل ده ما عملش حاجة. الشاب ده ما عملش معاصي ولكن بقى مع اللي عملها لان كان في قلبه حبها وتمنيها الدنيا لاربع بنت أتاها الله وش جميل وشعر جميل وأبي بيديها فلوس فلوس كوافير وفلوس لبس وفلوس مكياج وفلوس برفان وفلوس كل اللي هي عايزاه تعمله ولا بيؤتيها الله حب ليه ولا خشيه منه ولا تقوى لي ولا رغبه اليه ولا هي عرفاه ولا هي عايزاه سبحان الملك الجليل فهي تذهب للكوافير كل يوم 3 وتذهب لأحدث محلات الموضه تنقي أضيق موديلات وتذهب لأحلى لأحدث محلات البرفانات والمكياجات تجيب اللي هي عايزاه وت... وتذهب لمحل الاحذيه تلبس اعلى كعب وبنت لم يؤتها الله ابي بيديها بلا حساب ولم يؤتيها الله الدرجه دي من الجمال فهي تنظر ليها تلاقي في عينيها لو ان لي جمال مثل فلانة لعملت فيه بعمل فلانة فهما في الوزر سواء يا رب يا رب ده ما مشتش فاتنه الشباب في الشارع فهما في الوزر سواء يا رب ده ما راحتش للكوافير ب 50 جنيه كل يوم انت ثلاثه فهما في الوزر سواء يا رب ده ما حطتش برفان ومكياج وعملت شعرها وصبغته فهما في الوزر سواء يا رب ده ما ومشط في الشارع فهما في الوزر سوا يا رب ده ما لمستش اللي دي لبسته فهما في الوزر سوا ليه عشان قلبها عشان قلبها كان بيتمنى المعصيه انما الدنيا الاربع شاب اته الله عربية لانسر وموبايل احدث موديل واب بيديله فلوس زي ما عايز فهو عبد ولكن ربنا اداله حب ليه وخوف منه وتقوى ليه فهو بيركب اصحابه معاه في العربيه ورايح يصلي التراويح ويفوت عليهم الفجر ياخدهم معاه الفجر في مسجد من المساجد وكل ما يكون في درس ديني يفوت ياخدهم معاه والمحمول بتاعه على طول بيبعت مزادي صح اصحابو الفجر ويبعت رسائل دينية يذكرهم بالله سبحانه وتعالى وماشي في العربيه مشغل قران او شرايط دينيه ومركب طعم الصوت عشان القراني يطلع في الشارع كله ومعاه شرايط عشان اي شاب معاه جابه معدي بعربيه بيشغل اغاني يدي له سي دي او شرايط سبحان الله وشب لم ياتيه الا لالانصر ولا سوزوكي يبص كده ويقول لو ان لي مالا مثل فلان لعملت فيه بعمل فلان فهما في الاجر سواء يا رب يا رب ده ما خلصش رصيد المحمول بتاعه كله على انه هو يبعت لاصحابه رسائل دنيه وان هو يدي من ذات لاصحابه فهما في الاجر سواء يا رب ده ما صرفش على البنزين بتاع العربيه يلف يجيب الناس يصلوا الفجر ويصلوا التراويح ويحضروا الدروس. فهما في الاجر سواء عشان قلبه قلبك فين قلبك فين قلبي قلبي انا والله انا انا انا بعمل معصيه خفيفه بسيطة كده شويه مزذات على رحلات على وقفات على كلمات على على علاقات على بس والله قلبي قلب ابيض وانا انا انا كل معصيه خفيفه خالص مكياج خفيف على برفان خفيف على لبس خفيف ولكن انا قلبي من جوه ابيض قلبك قلبك فين قلوبكم فين يا جماعه قلبنا فين يا جماعه قلبنا فين يا شباب يا شباب ده انت عشان تقول لا اله الا الله عند الموت مش لسانك اللي بينطق قلبك اللي لو الكلمه دي فيها تطلع على لسانك يا شباب ده انت انت انك انت داخل القبر بيقول من بنربك تقول ربي الله كده بتفتكر مش تذكره قلبك اللي لو جواه كلمه هتنطق والا مش هتعرف تجاوب اسئله القبر والا مش هتقول الله عند الموت يومه تبل الصرائر العرض على الله اصلا عرض قلوب ربنا بيقرا قلبك فيه ايه طاهر قد ايه يعني هت... يعني الواحد ممكن يسقط في امتحان العرض على الله لو قلبه مش طاهر يا شباب يا شباب ده كل حاجه الموازين ومن فرف منفقلت موازينه من ضمن مش ميزانه موازين العمل بيتوزن والقلب بيتوزن تخيلوا حديث البطاقه اللي فيها لا اله إلا الله لما اتحطت قصاد 99 سجل سيئات طيشه السيئات ليه طب ما كل واحد فينا له بطاقه لا قلبه هو بيقولها كان فيه ايه يا ترى تصبحها من قلبك تطيش كم سيئه يا ترى الركعه من قلبك تطيش كم سيئه يا ترى قيت في رمضان من قلبك تطيش كم سيئه قلوبنا يا جماعه قتل ال100 اللي قال له ربنا يقبل توبته كلمة إنه جاء مقبلا بقلبه على الله جايب قلبه مش جايب رجليه قلوبنا يا شباب قلوبنا يا جماعه فين هنعمل ايه بقلوبنا قلوبنا فيها ايه الناس دلوقتي الناس دلوقتي عادت مش بتحاول تستغفر الله العظيم بتحاول تخدع الملك الجليل وبتحاول مش تعمل الفهلوه في الدنيا بقت في الدين يا جماعه في الدين اربعه في مسجد من احد مساجد اسكندريه دخلوا بجنازه في مسجد من المساجد الكبيره وواقفوا بالجنازه عشان يصلوا عليها ثلاثه وقفوا في جنب واحد وقف في جنب اول ما جه الامام يصلي قال لهم يا ايها الناس استنوا يا ناس استنوا, استنوا. انا اشهدكم ان الراجل ده مديون عليا وان عليا دين ليا وانا مش بسامحه ابدا عند ربنا الثلاثه يقولوا له يا عم حرام عليك يا عم الراجل هيقابل ربنا دلوقتي سامحه حرام عليك الراجل مات يقول انا مش بسامحه انا بشهدكم ايها الناس ان انا مش مسامحه وقام التفت للامام قال له يا امام اللي يموت عليه دين لحد يبقى اعقابه عند ربنا ايه قال له الناس طبعا اترعبت يا عم سامحه مش بيسامحه بداوا يلموا من بعض لموا 1000 جنيه خد لا ده هو عليا 3 4000 جنيه لا انا ما غير حقي فبدا الناس يعملوا ايه يا عم حرام عليك ما فيش فايده لم الناس لغايه ما ادوا المبلغ واخيرا وقفوا يصلوا على المرحوم وبعد الصلاه مستنيين الاربعه يشيلوا الجنازه ما حد بيشيل الجنازه يبصوا يدوروا ما فيش اربعه الراوح فين الاربعه فاصله 8 ذهبوا قال لا طب والمرحوم سابوا المرحوم ازاي بيشوفوا المرحوم لقوه مخده ومتغطيه بقماش الناس عدت بتنصب يا جماعه في الدين يا جماعه وبالدين بس الناس دي لما ضحكت ضحكت على الناس انما المنصوبه اللي بيحاول يخدع ربنا الاثنين اللي, اللي في الجامعه اللي بيحاولوا يخدعوا ربنا ويقولوا احنا احنا حبنا حب طاهر وبريء ومش زي اي حب ومش زي اي حاجه احنا حبنا محترم من النوع المحترم هنقف في الجامعه وقفه محترمه وبعد القيامه هنخرج نتمشى بره في الشارع ونتقابل مقابله محترمه ونقعد على الكازينو قعده محترمه في كازينو محترم ونتكلم آخر الليل خمس ساعات كل ليله مكالمه محترمه اسالك عن التراويح وانت تساليني عن التهجد وتابعك قاعدين ينصبوا في الدين هم الاثنين كل ده نصب وكل ده حرام وكل ده لا يزيدوا الا بعد عن الله سبحانه وتعالى يا جماعه احنا قلوبنا فيه ايه يا اخويا انت لو دخلت محل جزارة لقيت واحد لابس بالطو هتقول ايه جزار جزار لو دخلت مستشفى لقيت واحد لابس ملط ابيض هيقول ايه دكتور يبقى القضية مش قضيه ما هو الشكل واحد ولكن القضية اللي جوه ايه يبقى اذا يا جماعه يبقى اذا اخواننا اللي جوك ايه اللي جواكي ايه اللي جوانا ايه ما كل من بره كويس ما كل من بره بفته بيضه ما كل من بره انسانه جميل ولكن من جوه قلوبنا يا جماعه انا الدرس ده صايح التحذير ضد خطر تمني المعصيه في قلوبنا اوعى تتمنى المعصيه اوعى الشاب اللي يشرب مخدرات ويعمل ويقول لك ان الله يغفر الذنوب جميعها يا حبيبي طب ما اللي قال ان الله يغفر الذنوب جميعها قال لك ان ربنا النار بسبب هره اللي الله يغفر الذنوب جميعها قال لك ان عذب في القبر بسبب واحد ما بيستفرقش من بوله وواحد كان نمام الله يغفر الذنوب جميعها قال عذب واحد في قبره عشان حته قماش غلها ان الشمله التي اشتملها لا تستعره عليه نارا في قبره يبقى يا اخوانا انا خايف عليكم من المعاصي عليك وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال اني تبت الان بعد ايه عمرك كله ما تبتش فيه ليه ما كانش ينفع توب ما كانش يقدر المعاقين عارفين عارفين لما الاسمان تيجي عليه ميه ويبقى خلاص تمثال ما عاد القلب بيبقى كده صب يا جماعه ما عادش قادر يتحرك ما قادر يغير حاجه زي المنظر اللي الواحد شافه لاحد المدن الهالكه من كذا الف سنة المدينة صار عليها بركان كل اللي فيها ولكن دخلت ذرات التراب في جسمهم اتثبتوا على الوضع اللي كانوا ميتين عليه ومنتقم منهم في في ناس منهم اتثبتت على وضع الزنا على و... كل واحد, واحد بياكل كيكه كل واحد في وضعه لاذ بالله وضع فعل قوم لوط مدينه مليانه بموبقات قلت سبحان الله القلب بيبقى عامل زي الحجر ده كده بيثبت اتغيروا ازاي انا خايف ان قلبك يشرب المعصيه انا خايف ان قلبك يشرب المعصيه يا جماعه نخاف على قلوبنا شويه يا جماعه نخاف على قلوبنا اللي في صدورنا ده. انا عايز اسالك انا عايز اسالك انا عايزك عايز تفتح قلبك وت وتطلع لجواه وتبص فيه وتشوف ايه اللي جوه عايزك تفتح قلبك وتشوف اللي جواه ايه انا عايز أنا عايز اسالكم اسئله قلوبنا يا اخواننا اخبارها عملت في قلوبنا ايه زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول تعرض الفتن على القلوب عوده عوده الفتن بتعرض على ايه على القلوب يعني فلان اللي انا بوصف لها ما عرضتش على عيني على قلبي يعني السيجاره اللي بيشربها مش عرضت على بقه على على قلبه يعني الاغنيه اللي بيسمعها مش عردت على ودنه على قلبه عودا عودا وفي الروايه عودا عودا يعني الفتن مش هتسيبنا احنا عايشين في زمان الفتن هنهرب منها فين لازم ننجح امتحان ورا امتحان ولازم ننجح فيه زي الطالب اما بياخد شهاده الطب بيكون امتحان كام امتحان ست امتحانات في ابتدائي وسته في... وثلاثه في اعدادي و... وكم امتحان في السنة وكم امتحان في الجامعه في كل سنه كم امتحان وكم ترم. لازم يا جماعة. لازم ننجح في الامتحانات كلها لازم البنا هو اللي احنا بإذن الملك سبحانه وتعالى تعرض الفتن يا ترى يا السودة النكت السودا اللي دخلت قلوبنا من شفا من شفايفك قد ايه السيجاره الواحده فيها 10 تنفس 10 نكت سودا بكل سيجاره شارك في حوالي 40000 يعني ال... ال... القصه بس اللي باينه ديت فيها 1000 يعني 1000 نقطه سودا في كل خرقه بس امال اللي كاشفه شعرها 40000 نقطه سودا في اليوم الواحد رجليك كل مشوار مشيته كل خطوه بنقطه سودا على القلب طب وبعدين يا جماعه نروح فين العين الثانيه الثانيه في التلفزيون ب 16 لقطه أصلاً في التصوير يعني الدقيقه ب 960 لقطه يعني لو اتفرجت دقيقه على التلفزيون على مشهد حرام 960 نقطه سودا يا جماعه يا اخواننا ايدينا دي دخلت لقلوبنا نقط نك سوداء قد ايه كم مره اتكيت على المحمول تدميز ده حرام كم مره اتكيت على قناه مش اسلاميه كم مره اتكيت بيها على موقع مش اسلامي كم مره شغلت بيها شريط اغاني كم نقطه سودا دخلت يا جماعه وم معازف حرام واغاني حرام دخلت قلوبنا من خلال ودننا كل ده قاعد يدخل من هنا ومن هنا ومن هنا نكت سودا والقلب عادي يسودي يسودي يسود, يسود كفايه قلبك في خطر قلبك في خطر عايزين يا اخواننا لفوق احتر حال قلبك مع شهوات ايه ده قوم قوم سيدنا موسى لما قارون خسف بيه قالوا لولا ان من الله علينا لخسف بنا ليه عشان قالوا يا ليت لنا مثل ما اتى عشان اتمنى المعصيه عشان يتمنوا معصيه ربنا يعني تمني المغصيه دي كارثه تمني المغصيه دي هلكه في الدنيا والدين تستاهل ان الواحد يتخسف بيه ولا عس بالله عارفين عاملين زي ايه زي كرسي فيه مسمار كل ما واحد يقعد عليه البنطلون يتقطع يروح يخيطه يجي يقعد البنطلون يتقطع هتفضل تتقطع بالشهوات اللي في قلبك طول ما هي موجوده طول ما هي موجوده طول ما ما بتنزعجتش طول ما ما اتخلعتش طول ما ما تطهرتش لازم نطهر قلوبنا عايزين حملة عايزين يقظه عايزين نفوق لقلوبنا يا شباب عايزين نفوق لقلوبنا عايزين قلوبنا دي تبقى اهتمام حياتنا الأول يا ترى قلبك حاله في الصلاه ايه قلبك حاله في التراويح ايه قلبك حاله وانت بتصلي المغرب من شويه كان ايه قلبك حاله في الذكر وقراءه القران ايه قلبك اتحرك ايه؟ السلف كان وشهم بيصفر لما يتوضوا ويدخلوا يصلوا اتدرون بيني بني انا أقوم اقوم يا ترى حب ربنا في قلبك قد ايه يا ترى الشاب اللي بيقف مع البنت اللي بيحبها في الجامعه خمس ساعات رجليه دي ما ترتقعش ونص ساعه في التراويح رجل تقف يقول لك انا امنيت حياتي ب انا وهي في مكان لوحدنا طب والخلوه مع الله يقول لك انا نفسية تطلب بس وانا انفذ لها اي طلب تطلبه وتتمناها طب ربنا واوامره وطلباته سبحانه وتعالى يقول لك أنا أنا, انا انا انا يعني بقعد مشتاق للميعاد واول ما يجي الميعاد الشوق بيزيد اكتر ولما فرحان وانت واقف بين ايديه فرحانه وانت بتجهزي الوقت عشان تنزلي التراويح فرحان وانت رايح الوقت تصلي ربنا سبحانه وتعالى يا ترى قلوبنا مع خشيه الله ايه افتح قلبك شقه طلع اللي فيه حطه قدامك وافضل بص فيه وشوف قلبك فيه ايه من الوقت احسن الموضوع خطير قوي يا جماعه فهمه في الاجر سواء وهما في الوزر سواء كلام خطير جدا يا جماعه خشيه ربنا في قلوبنا شكلها ايه يا ترى طب انت بين بتقفوا وقفه شكلها ايه هب ربنا خشيه ربنا تعظيم ربنا الشهوات واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا انا مش عايزك تسيب المعصيه انا عايزك تقرفها انا مش عايزك تسيب المعصيه انا عايزك تشمقي ازي منها تقرفي منها ترفضي انك ترجعي لها حتى لو محطوطه قدامك وجايه متقشره مش عايزه خلاص يا رب مش عايزه معصيه انا قرفه من المعاصي يا جماعه يا جماعه انا بسالكم سؤال قبل ما اخلص حلقه الليله انت ولا لسه يا ترى بعد اليام اللي فاتت من رمضان اتعتقتي ولا لسه, ولا لسة؟, ولا لسة؟ من نار نبي ولا لسه انا والله مش حرف طب انا عايز اعرف يعني طب اعرف منين اه ولا لسه انت قررت انك تبداي صفحه جديده مع الله تماما ولا لسه لسه طب انت قررت تتصالح مع ربنا وتتوبي من كل اللي فات وتسيب كل المعاصي اللي بتعملها كلها لسه طب انت قررت انك خلاص هتبدا مع ربنا وهتسيب كل حاجه وهتعمل الطاعه لربنا وهتعيش حياه الدين والتوبه كامله لسه يبقى لسه يبقى لسه يا جماعه لو لسه ما قررناش يبقى ولا عياس بالله قد يكون والله أعلم الملك الجليل اعلم له في امره ما يشاء قد يكون لسه ما تحتقناش يا جماعه اليوم اللي قلبك هيتغسل فيه اليوم اللي هتحس ان قلبك اتغسل فيه وانت بتصلي بين ايدين ربنا اللي هتحس ان قلبك اتغسل وطهر ونضف هو ده يوم الاتقى من النار عايزين رمضان يتغسل فيه قلوبنا عايزين قلوبنا تتغسل في رمضان يا جماعه الاحسان في العباده عايزين نعبد بقلب عايزين نجي له بقلب عايزين نقول عايزين نقرا القران بقلب عايزين نصلي التراويح والتهجد عايزين نصوم بقلب عايزين نعيش دين نعيش صيام نعيش قيام نعيش كل معاني الدين يا جماعه عايزين الاحسان في العباده يا جماعه مش عايزين العباده بتاعه الجوارح انا عايز انا مش عايز بطنك تصوم انا عايز عنيك تصوم عن النظر للحرام ودنك تصوم عن سماع الحرام قلبك يصوم عن تمني الحرام شعرك يصوم عن أي خصله شعر تبات انا عايز كلك تصوم انا عايز كل حاجه فيك تصوم كل حاجه فيك تبقى منقطعه متبتله إلى الله سبحانه وتعالى في نهار وليله رمضان كل ليله فئاتكم من النار كلام خطير كلام خطير جدا لازم نتعاتق من النار الليله باذن الله سبحانه وتعالى وكل ليله نجدد العتق من النار باذن الملك عايزين يا جماعه نعيش حياه العتق من النهر. عايزين نقرب من ربنا سبحانه وتعالى عايزين ليالي رمضان دي تبقى اخطر ليالي ممكن تغير مستقبلك ممكن تغير مستقبلك يا شباب يا شباب يشعب بنون بن لما الشمس بتغيب قال لها انت ماموره وانا مامور اللهم اوقفها علينا وقفها يا رب عشان ندخل نحرر فلسطين احنا يا جماعه من حبنا في رمضان عايزين نقول اللهم اوقفه علينا اللهم اوقفه علينا يا رب مش عايزين رمضان يروح يا جماعه في شاب دلوقتي بيتمنى ان رمضان يخلص وشاب نفسه ان السنه كلها تبقى رمضان قلبك عامل ايه قلبك عامل ايه بتحب المغصيه لسه قلبك فيه شهوات لسه قلبك لما بيشوف منظر وانت معدي قدام التلفزيون في الشارع ولا حاجه ولا يشوف واحد صاحبك راكب العربيه ومشغل اغاني لسه بتميل ايام ولا خلاص ولا خلاص خلاص ولا لسه. لسه لسه يبقى خلاص يبقى لسه ما تعتقناش يا جماعه الا ان ان الله سبحانه وتعالى يا شباب يا شباب عايزين نقرا المصير عايزين ما نتمناش المصير عايزين المصير دي بيننا وبينها يبقى في كراهيه عداء عداء شديد بيننا وبين اي معصيه لله عايزين نتمنى الطاعه يا عم هو الاحلام بفلوس يا بنتي هي الاحلام والطموحات بفلوس يا بنتي تمني الطاعه اتمني انك انت تبقي ربنا يفتح على ايدك في الدنيا في العباده والدعوه الدنيا كلها تتملى خير بسببك اتمنى انك انت تبقى بطل من ابطال الدين اتمنى انك تبقى صحابي يا اخوانا ده الامنيات دي عباده من اعظم العبادات اللي ربنا بيحبها الطموحات الدينيه والاحلام الدينيه عباده الرسول تعبد عليه الصلاه والسلام ال... الامنيات الاحلام احلامنا وامانينا يا شباب على فين يا شباب انما الدنيا لاربه الشاب اللي اتاه الله اربيه لانصر ولا يا ترى يا طرى انت بتعمل ايه في الدنيا يا ترى انت عايز الدنيا ليه انت بتتمنى الدنيا ليه زكريا طلب الولد عشان يشيل الدعوه من بعده سيدنا محمد طلب المال عشان ينفقوا على الدعوه سيدنا سليمان طلب الولد عشان يجي في سبيل الله ال100 ولد اللي طلبهم من الله سيدنا ايوب طلب الشفاء عشان الناس ما تفتنش ما تقولش ان ربنا ربنا بيمرضه يا جماعه كلهم يتمنوا عشان ربنا عشان الدين كل دنيا في حياتك على فين يا شباب على فين يا ابي على فين يا امي على فين يا والدي على فين يا جماعه على فين يا امه محمد على فين يا شباب امه محمد على كل دنيا في ايدينا على فلوسنا انا عندي فلوس وانا عندي عربيه وانا عندي موبايل وانا عندي شهاده وانا معايا لغه اجنبيه متقنها وانا عندي مركز في الجامعه وانا عندي عياده وانا عندي مكتب هندسي وانا عندي مكتب محاماه وانا عندي تجاره وفراء وارصده وانا بعيط همدان كتير عندي معارف والناس بتحبني وانا كده عارف عن ربنا كويس قوي خلاص يا شباب كل الدنيا اللي عندنا هنديها لك يا رب كل الدنيا اللي عندنا لو ان لي مالا لو ان لي دنيا لعملت فيها بعمل فلان احنا هنعمل بكل دنيا عندنا عمل الصالحين فيها احنا هنسخر اولادنا لله وفلوسنا لله وعبادتنا لله عربيتك املاها شرايط ووزع شرايط على كل شاب معاه عربيه ومعدي مشغل بقى اغاني ولا حاجه وزع سيداته شرايط انت شنطتك مليانه مطويات وشرايط اي بنت متبرجت ديها وضحكي في وشها اضحكي قوي في وشها يا جماعه كل اصحابنا نعرفهم الدين لسنه طويل ده في الدعوه الله فلننفق في دعوه الى الله وننفق في رعايه اليتامى والفقراء والمساكين يا شباب يا شباب عايزين نعيش لربنا عايزين كل دنيا عندنا نديها لربنا والدنيا اللي مش عندنا والاناها عند غيرنا قطع ربنا بيها نقول لو ان لي مثل فلان لعملت فيه بعمله فهما في الاجر سواء اللهم تقبل منا اللهم تقبل من اللهم تقبل منا اعمالنا وتقبل منا نوايانا اللهم إن نوايانا أعظم من اعمالنا واننا نتوسل اليك ان تقبلها اللهم اعصم قلوبنا أن تتمنى الحرام اللهم اجعل كل ما في قلوبنا خير وهدى ورشاد وطه وعفاف يا رب يا رب اقبل امانينا يا رب اقلب في قلوبنا حب طاعتك وحب العمل نصرة دينك يا رب اللهم ان نتوسل اليك أن تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم من علينا الليله بعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار فإننا لا نقوى على نارك ولا نقوى على أن نقترب منها ولا نقوى على عذابك اللهم رحمتك اللهم ما تكلم من تكلم فينا ولا استمع من استمع إلا رجاء رحمتك فارحمنا يا رب ارحمنا وهدنا وثبتنا واصلحنا ان نعود الى المعاصي وطهر قلوبنا يا رب برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله إلا أنت استغفرك واتوب اليك جيم اوفر يا شباب انما الدنيا لا جزاكم الله خير